Allah Als je het niet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 Shiva is the one who is the one Allah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 فاتقوا الله عباد الله حق التقوى فمن اتقى ربه ارتقى درجات وطاب مآله بعد الممات أيها المسلمون اتصف الله تعالى بصفات الكمال والجمال وتنزه من كل عيب ونقص هو غني عما سواه من المخلوقات وهي مفتقرة إليه قال سبحانه إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ذو الجلال والكبرياء ذل له كل شيء وأسلم طوعا وكرها استسلم له المؤمن بقلبه وظاهره والكافر مستسلم له كرها بالتسخير والقهر قال عز وجل وله أَسْلَمَ من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ دَانَ الْجَمِيعُ لِلَّهِ فمن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ كُلُّهَا تُصَلِّي لِلَّهِ وَتَعْبُدُهُ بِحَسَبِ حالها اللَّائِقِ بِهَا قال عز وجل ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه وتدخل الملائكه كل يوم البيت المعمور في السماء تصلي فيه لله قال عليه الصلاه والسلام في حديث الاسراء فرفع لي البيت المعمور فسالت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون الف ملك اذا خرجوا لم يعودوا اليه اخر ما عليهم متفق عليه وجميع الكائنات تسجد خاضعه ذليله لله قال عز وجل الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس قال شيخ الاسلام رحمه الله ولا يجب ان يكون سجود كل شيء مثل سجود الانسان والدواب والملائكه تسجد خوفا من الله قال تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه والملائكه وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَالشَّمْسُ تَذْهَبُ كُلَّ يَوْمٍ تَحْتَ الْعَرْشِ وَتَسْجُدُ لِلَّهِ قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذرٍّ حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش متفق عليه قال ابن العربي رحمه الله ولا مانع من قدره الله ان يمكن كل شيء من الحيوان والجمادات ان يسجد له بل كل ما له ظل في الكون يسجد لله قال سبحانه اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ومع صلاه المخلوقات لله وسجودهم له فانهم يسبحونه قال تعالى تسبح له السماوات السبع ومن والارض ومن فيهن والرعد يسبح بحمده وجلا منه والنمل يقدس الله وينزهه عن الشريك والمثيل قال عليه الصلاه والسلام قرصت نملة نبيا من الانبياء فامر بقريه النمل فاحرقت فاوحى الله اليه ان قرصتك نمله احرقت امه من الامم تسبح متفق عليه والنبات يسبح الله وحده قال ابن القيم رحمه الله فتبارك الله رب العالمين الذي يعلم مَسَاقِطَ تلك الْأَوْرَاقِ ومنابتها، فلما فلما فلا تخرج منها ورقة إلا بإذنه، ولا تسقط إلا بعلمه، ومع هذا فلو شاهدها العباد على كثرتها وتنوعها وهي تسبح بحمد ربها. مع الثمار والافنان والاشجار لشاهدوا من جمالها امرا اخر ولرأوا خلقتها بعين اخرى ولعلموا انها لشان عظيم خلقت وكان الصحابه رضي الله عنهم وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون تسبيح الطعام قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل رواه البخاري وكل ذره في الكون توحد الله قال تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده قال ابن كثير رحمه الله وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات وكيفيه التسبيح لا يعلمها الا الله قال عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم ومع تسبيح الحجاره لله تهبط من علوها خشيه من الله خاضعه منكسره له قال عز وجل وان منها لما يهبط من خشيه الله والسماء والأرض مطيعة لله ممتثلة أمره قال لهم استجب لأمري طاعتين أو مكرهتين قالت أتينا طائعين ولما عرض عليها وعلى الجبال حمل الح... ولم الأمانة التي هي التكاليف شرعية وَلَهُنَّ ثَوَابٌ إِنْ فَعَلْنَّ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَقُمْنَ بِهَا فَعَلَيْهِنَّ الْعِقَابِ أَبَيْنَ حَمْلَهَا خَوْفًا أَلَّا يَقُمْنَ بما, حملنها بِمَا حُمِّلْنَّهُنَّ لَا عُصِيَانًا لربهن وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ وَجَمَادَاتٌ تُحِبُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وكانت تُسَلِّمُ عليه في حياته قال عليه الصلاه والسلام اني لا اعرف حجرا بمكه كان يسلم علي قبل ان ابعث اني لا الان رواه مسلم وجذع نخله فارقه النبي صلى الله عليه وسلم فحن له الجذع وبكى قال جابر رضي الله عنه كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب يقوم الى جذع منها فلما صنع له المنبر وكان عليه اي وترك الجذع قال سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار اي النوق الحوامل حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت رواه البخاري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 وصخره تحركت حين صعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم واكابر صحابته قال ابو هريره رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء جبل بمكه هو وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وعلي وطلحه والزبير فتحركت الصخره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى فما عليك الا نبي او صديق او شهيد رواه مسلم بل اهتز جبل باكمله لما صعده النبي صلى الله عليه وسلم مع خلفاء راشدين قال انس رضي الله عنه صعد النبي صلى الله عليه وسلم اوحدا ومعه ابو بكر وعمر وعثمان فرج بهم فضربه برجله قال اثبت احد فما عليك الا نبي او صديق او شهيدان رواه البخاري قال ابن المي قال ابن المنير رحمه الله وهذه هزه الطرب ولهذا نص على مقام النبوه والصديقيه والشهاده التي توجب سرور ما اتصلت به ومن اطاع الله ورسوله وهو مؤمن فان جبل احد يحبه قال عليه الصلاه والسلام احد جبل يحبنا ونحبه رواه البخاري قال النووي رحمه الله احد يحبنا حقيقه جعل الله تعالى فيه تمييزا يحب به وكان عند آل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيوان وحشي اذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته لم يتحرك الحيوان لئلا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشه رضي الله عنها كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش فاذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبه اشتد واقبل وادبر فإذا احس برسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل ربض اي جلس فلم يترم رم أي لم يتحرك ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت كراهيه ان يؤذيه رواه احمد وجميع المخلوقات سوى العاصي من الثقلين يعلم ان محمدا رسول الله قال جابر رضي الله عنه أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر حتى اذا دفعنا الى حائط من حيطان بني النجار اذا فيه جمل لا يدخل الحائط احد الا شد عليه اي هاج عليه فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى اتى الحائط فدعى البعير فجاء واضعا مشفره وهي كشفه من الانسان وضع مشفره الى الارض حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاتوا خطامه فخطمه ودفعه الى صاحبه ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس وقال انه ليس شيء ليس شيء بين السماء والارض الا يعلم اني رسول الله الا يعلم اني رسول الله الا عاصي الجن والانس رواه احمد ومن كان من علماء الاسلام فان من في السماوات ومن في الارض والحيتان تدعو له بالمغفره قال عليه الصلاه والسلام وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض والحيتان في جوف الماء رواه ابو داود وشجر الغرقد يوالي المؤمنين وينصرهم قال عليه الصلاه والسلام تقاتلون اليهود حتى يختبئ احدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله متفق عليه ومنها ما يلبي بتلبيه المسلم قال عليه الصلاه والسلام ما من مسلم يلبي الأيف الحج او العمره الا لبى من عن يمينه او عن شماله من حجر او شجر او مدر اي طين حتى تنقطع الارض منها هنا وها هنا رواه الترمذي وتبكي السماء والارض حسنا وتبكي السماء والأرض حزنا على فراق المؤمن قال سبحانه عن قوم فرعون فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين قال ابن عباس رضي الله عنه إذا فقد المؤمن مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله فيها بكت عليه السماء والأرض وأما العصاة فإن المخلوقات تتأذى منهم وإذا ما تستراحت منهم مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازه فقال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله ما المسمى المستريح والمستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله والعابد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب متفق عليه والشرك بالله اعظم الذنوب واذا سمعت الجمادات شركا به تعالى فزعت عظمه لله لانتقاص حقه في الالوهيه قال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا قال ابن كثير رحمه الله أي يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم إعظاما للرب وإجلالا لأنهن مخلوقات ومؤسسات على توحيده ونطق طائر بالإنكار على المشركين من بني آدم لشركهم بالله ودعاهم إلى التوحيد قال الهدهد لسليمان عليه السلام وجئتك من سبأ بنبا يقين إني وجدت امرأة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 ولما كان الهدهد داعيا الى الخير وعباده الله وحده والسجود له نهى عن قتله رواه احمد وبعد ايها المسلمون فالكل من الملائكه والجمادات والنباتات والحيوانات نطق بتنزيه الله وتوحيده وسجد لله وطاعه وحقيق ببني ادم ان يكون كذلك واذا حقق الانسان العبوديه كان اشرف المخلوقات ومن اشرك به كانت الدواب اتم منه قال سبحانه اولئك كالانعام بل هم اضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين كل ذنب فاستغفروه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 قال سبحانه لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون قنوتها لله قنته وقنوتها لله مسخا وهي مسخ وخلقها الله لانها مسخرة لنا, لنا ومع قنوتها لله فهي مسخرة لنا لنستعين بها على طاعته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 واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماءهم واصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ول عليهم خيارهم واصرف عنهم شر شرارهم واجعل ديارهم ديار امن وايمان يا قوي يا عزيز اللهم من ارادنا او اراد الاسلام او المسلمين بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره والق الرعب في قلبه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم وفق منا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق جميع ولاه امور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والاكرام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 Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha Ashhadu anna Rasul Allah. Wat kwam het? Allah too, too. He well akbar. akbar. La ilaha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 ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر الله أكبر Omdat Allah, de Hamida.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين <تصفيق> ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فَإِنَّ مع العسر يسرا إِنَّ فرغت فانصب يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ وَإِلَى رَبِّكَ فارغب الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده Allahu akbar. Allah.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 استغفر الله استغفر الله استغفر الله العلي العظيم واتوب اليه اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد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 اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إخوة الإسلامي في كل مكان وحيثما يصلكم هذا النقل الحي المباشر من هنا من رحاب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وعبر قناة السنة النبوية هكذا نقلنا لكم على الهواء مباشرة أذاني وخطبتي وصلاة الجمعة من مسجده صلى الله عليه وسلم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال واستعملنا في طاعته إنه سميع مجيب إخوة الإسلام خطب أما المصلين وخطب به من فطلة الشيخ عبد المحسن القاسم امام وخطيب المسجد النبوي الشريف الذي بدا الخطبه بحمد الله سبحانه وتعالى والصلاه على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم تحدث عن التقوى التي لها اهميه في حياه الانسان ثم تحدث عن عبادته سبحانه وتعالى والتي خلق الجن والانس من أجلها وذكر أن جميع الكائنات تسجد طاعة لله سبحانه وتعالى وخوفا منه وكذلك الشمس والقمر أيضا يسجد له كل ما له ظل في هذا الكون يسجد خشة منه سبحانه وتعالى ويخضع له سبحانه وتعالى والكل من الكائنات ينطق بنزهاته سبحانه وتعالى ويسجد له فكيف بابن آدم الذي يجب أن يكون مثالا لطاعته سبحانه وتعالى إخوة الإسلام ما زلنا معكم في هذا النقل الحي والمباشر من مسجده صلى الله عليه وسلم والأمة المسلمة إخوة الإسلام هي غرس رباني معهود إليه أن يستفيد من التاريخ وأن يتنبه إلى رسالته في الحياة ولعل من وظائف هذا اليوم يوم الجمعة الدعوة إلى دعم الروابط بين المسلمين والعمل على زيادة تلاحم بعضهم ببعض وتمتين اواصر المحبة والقرب بينهم يخذ الاسلام لهذا اليوم العظيم مقاصد أكدتها النصوص القرآنية والأحاديث النبوية نحتاج إلى تأملها والقوص في أعماقها وأن تتشربها الأمة لتصبح سلوكا وواقعا وحقيقة لا مجاز.